كل طريق تقطفتي الردى يا شافي الأمراض من عرجاتها. كل طريق يموت لها من علة من بالمنايا يا صحيح أوداتها. لابست ثوب الرجال والناس قد رقبو قد وقمت اشكو الى مولاي ما اجد وقلت يا عزتي في كل نائبه يا من عليه تشهد الدر اعتمد اشكو اليك امورا انت تعلمها مالي على حلها صبر ولا جلد وقد مدت يدي بالذل معترفا اليك يا خير من مدت اليه يد فلا تردنها يا رب قائدة فبع رجود سيروي كل من يردون أخوة الإيمان والإسلام يحين الآن موعد مع نفس الختام وهذه كلها المباركة والتي يطلوها علينا حبيلة القارل فدولة الشيخ طاها النعماني قاري لسعة وكل فيهون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة والذي نسعد بسماع سائلين الله عز وجل له التجل والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تباركه نعمة بِنِعْمَةِ <تصفيق> بِذِوِ اجتباه ربه فاجعله من الصالحين فاصبر لحكم ربي لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إن ما داوه ومسظوم لو لا أن تباركه نعمة من ربه Let me is the فاجتباه ربه فاجعله من قالوا لئن كان ذا القول لئن لم مازالني وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُظْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْكِتَابَ وَيَأْتِيَكَ مِنَ جنون وما هو إلا ما او bà sao the higher power God! السباع <تصفيق> لم این In... ایذانو فی خاک فی سما، ایذانو فی خاک فی ذاعل في خوف اريدنا وانتو اذا تو گفته گریه ای زن فریاد می‌یابد و, و آتش پریده <تصفيق> والma lang خرجاء ويحمل عرش رب كفؤ قوم يومئذ سماه. Love the yeah. يومئذ تعرضون يومئذ إني ظلنت أني ملاق حسافي فهو في عيشة رواقه في جنة را او ترابيه مرضيه فدخلي في عبادي وادخل جنتي. صدق الله العظيم الله الله الله هكذا دخل ايمان والاسلام اشنا في رحاب هذه التلاوه المباركه والتي كانت مسك الختام فلاه علينا فضيله القاري الشيخ طه النعمان القارم بإزعادة الوزياد جمهورية مصر العربية. والمقيم بمحافظة الكاهرة. وقد زي اعتاز يتناو على اسمعي حضراتكم. عبر الهندسة السوقية. بدارة الحاج محمد الخولي وعلابه. والمقيم بالعوسج مركز ههيا. مخازن الفراشة الكبرى والبنارة ادارة اولاد ابو حجات الحلمية والشكر موصول لمن قام بواجب القياسة المعلم محمود ابو عطية ومعاينيه والمقيم زقازيه وباسم عائلة الورورة قسرة الراحل الكريم الحاج علي محمد الوروري عميد العائلة انجال الراحل الاكرمين الحاج محمد ابو علي واشقائي الحاج غسار والحاج امابيا الاستاذ كريم والحاج حسن ابو الشفري والحاج شهد عرنجس والحاج محمد عبد العزيز واخوته واهل هذه المنطقة الطيبة يتقدمون بخالص الشكر لجميع المواساة لكل من شاركهم وجب العزاء سائلين المولى جل في اولاه ان يتغمد الراحل الكريم بواسى رحمته وان يلهم اله وزويه السمر والسلوات أيها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم والى هنا توقف ارسالنا من هذا المكان ساستودعكم عناية الرحمن وسبحان من له الدوام فلكم خال الصحيات عبد الرحمن ابو ومن ومن امام الميكروفون والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته